119. أفترى على الله كذباً أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب فَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَشَأْ نَغْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ إِسَفْنٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَلَ قد آتَين دودَ من خَ من سابرات وقدر في السرد وعملوا صالحا إني بما تعملون وصير ولسلحة وَمَنْ يَنْجُذْ مِنْ ظُلْمٍ أَمْرَنَا نُذِقُهُ مِنَ عَذَابِ السَّعِيرِ يَا شكو ا ألم ما قضينا عليه من تماتنهم على موتي إلاهم ب ma om lot